En min... dat En dat وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على المال كفروا، لا يقولن الذين كفروا. ولئن أخطرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقوم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَرْنَا مِنْ ولئن أذقناه نعما بعد ظل أمسسه لَيَقُولَنَّ يقولن 113. عني إنه لفرح فخور 114. <تصفيق> إلا الذين صبوا وعملوا الصاب حاتي أولائك لهم مغفرة وأجر كبير، فلا علَّك بعض ما يوحى اليك وما به صدرك ان يقولوا إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 117. لم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما All um... من كان يريد الحياة الدنيا وزينتان وفق إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يلخسون أولا وَحَيثُ قَمَا صُنْعٌ فِيهَا وَحَيْثُ قَمَا صُنْعٌ فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أفمن كان على بينة من وبي ويتلوه شاهد من في كتاب موسى إيمان ورحمة أولا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إِنَّهُ الحق كَمْ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ومن ترى على الله كذبا أولا كذبوا على رب ذمأنا لعنة الله على الذي. <متصفيق> أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يستطيعون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرما أنهم في الآخرة هم الأقصون إن الذين آمنوا 117. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة 118. أولئك ت يوم فيها خ